يخرِرجونَلسُول وَإياكمُْأَ تُؤْمِنُوا بالِلاِ رَبّكُم إن قُُم خََجم ج غادم في سَبيلي إن كنتُُم خََجُم ج غادم في سَبيلي وَبتِ غَأَمضَاتِي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 ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا يَوْمَ يوم القيامة يفصن بينكم والله بما تعملون بصير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 لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرُجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمَّ وَدَّى وَاللَّهُ قَدِيرٌ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 إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوا ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا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 وَآتُوهُم مَّآ أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ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 فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنين يُبايعنك على ان لا نشركنا بالله شيئا يبايعنك على ان لا نشركنا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا اولادهم ولا ياتون ببهتان يفترينه بين ايديهم وارجلهم ولا يعصينك الا يعصينك في معروف فبايعهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قَوْمًا غضب الله عليهم